زرع فحط ما لف سيل زفر ومن في الارض كف صبروا ابتغاء وجه ربي وأقاموا الصلاة سَيِّئَة وَأَيَدرُون فِي الْحَسَن نَفْسَ السَّيِّئَة shall Allah'a <tik> mew big deal Dolce فكيف كان عقاب؟ أَذْمَنُوا قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلْنَا ومن تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا